إِنَّ الدين عند الله الْإِسْلَامُ وما اختلف الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سريع الحساب